موقع محبية القارئ إدريس أفكار بالتعاون مع شبكة مزامير أعداود يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي خير المغضوب عليهم ولا الضالين آم. آم. فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 نفس عن الهوى ونهن نفس عن الهاء فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مر فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنظر من يخشها منظر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشى جان أو guح.